بسم الله الرحمن الرحيم طَهَى مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى تَنْزِيلًا مِنْ مَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى الرَّحْمَانُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى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 الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماءا ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا ورعوا أنعامكم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 فتنازعوا أمرهم بينهم وأسر النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أي يخرجكم من أرضكم بسحرهما ويذهب ويذهب بطريقتكم المثلث فأجمعوا كيدكم ثم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 فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا بربها رونا وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم مِن خِلافٍ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَا قَالُوا لَنُؤْثِرَكَ لن عَلَى مَا جَاءَ مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فقض ما أن تقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خيرا وأبقى إنه من يأتى ربّه مجرما، فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. وَمَن يَأْتِيهِ مُؤْمِنٌ قَدَّعَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى.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 فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مِمَّا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى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 ومن يحلل عليه غضبي فقد هوا وانني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قالهم اولائي على ثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه رضبان أسفى قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا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 افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم رحمان فاتبعوني واطيعوا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 من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساءلهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا بثم إلا عشرة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 وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي ولعذاب الآخرة أشد وأبقى فلم يهدي لهم كم أهلنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها